موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُصْبِيْكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إلا في ذلك لآية القوم يعقلون وأوحا ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شرار مختلف ألوانك فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَاطِعُونَ أَثَبِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله